تاس ولا اشوفك يا اخويا فلتنداس ولا اشوفك يا اخويا فلتنداس في تاريخنا اعظم ايات الاخاء فيما يعادين الحروب ومضلات الرخاة مثل ما يا سين أوصى وكذا رب السماء وكيرام الخلق لما فرشوا الكاول دماء هذه الأطفال واستشاطت في البكاء والنساء نورياتونه بان يحضر ما نهبل بيचारو ام كاع الشتاء يساقل علاف بالبي صلي من دوني علا خاض شطان الفراغ من كهذا في الإبارة بحسامين لحت الزؤال فرقا لا يباليه وما جرت فيه الصعاب لا يباليه نمعت لا رزء المصاب يا عليين الحرب إذ شق العباب بحسامي حتى الزؤال فرقا لا يباليه وما جرت فيه الصعاب لا يباليه مهما اعتلى رزء المصاب كعليين في الحرب اتشق العباب ملأ القربة ثم انسل يحدى الزرياب فإذا بالعسكر الفشوم ينهى لبغا قطع الكف المناطي حمل الراية بالخراوات الاخرى سوا ثم غاص السهم بالنعي نفائز جد عد البلاء فنحن الليث المقاتل حمل الراية بالخراوات الاخرى سوا ثم غاص السهم في العنق نفا إذ عد البلاء فنحن الليث المقاتل صار خلما المر بين الظالمين يا ابن خير الخلق مولى العالمين لك من قلبي سلاق الراحلين هل ترى أوفيت سبط الطاهرين صرخ الملمي بين الظالمين حيبنا خير الخلق مولى العالمين لك من قلب سلاما راحلين هل ترى أو فيت سبطى الطاهرين هل تستبطى للغرب الجلي في الأرض رضي ما فأل خائن ظاهر يمينا من الاعداء بانعاز في الارض فينا الجاهلية فلا نخشاه تفاتي ولا أشلاء فذا طاها كل أخواح حية بدا فينا صرحا عالميا ويهدينا إلى الحق هدى أسماء على الدنيا العفاه بعدك, العفا بعدك يا عباس ولا شوفك يا خويه بخير تنداس العفا بعدك يا عباس على الدنيا العفا يا عباس ولا عشوفك يا أخو يا أخويا بخير ولا عشوفك يا أخو يا بخير تندع انقوضت العرض ديمان من صاريخ الكغات وصل الكون ابو كيار من افاعي للجنات فهنا ايش لا اوهانا وهنا من الرفاه جرمهم بما الى يوم الصلاه والزكاه فعلت رائحته أمي على روح الحياة معتلها غير صوته يتمي يبكي كل آت كتب القتل عليه تحت أقدام الولايات إنهم ما حققوا الكافرين الشهوات فنصيب لهم قرب وسافك وممار قد بكتهم آيات قيلين والقلم وصيحون أولى البلعين اعتصاب ما جنوه أن يدهسوا تحت القدم ما جنوه يدهسوا تحت القدم ما جنوه أن يصبحوا أدنى الأمم قمة الكأس استدار أسسات سلم العتار أسمات الإسرام إرها فانف كلال التقاط وبنات فينا المآمين أسمتي السفك سلام أمة سفك حما فلها القاصي وليتاني كل الأمنيا دون أن ترضى لعابي حيدار أينك يا روح الشجاع مبدئي قد اكثر اليوم في احتجاج اعلان الالحاد في الارض صراعا فتح السيف علينا والدباع حيدر اينك يا روح الشجاعه مبدئي قد اكثر اليوم في أعلن الإلحاد في الأرض صراعا فتح السيف علينا مدباعا وأنهكنا من شدة الجواليب بطعنات عمت كل جانب وقد كنا حضاراتا حيما تقيم في الخير نائف متى يأتي تنهال العجائم به نزهو به نسمو على الكاذي نرى العدل في الأطفاق وفي لي ينصال عنا كل حاجة لنفرنا أحرك الذعبين بدون نصيب على الدنيا العفابه بعدك, العفا بعدك يا عباس ولا اشوفك يا اخو يا خالت ولا العفا بعدك يا عباس على الدنيا العفا بعدك يا عباس ولا أشوفك يا أخو يا ولا أشوفك يا أخو يا خاتنا نحجو الذي شق أساطير البقاء نحجو يا عسين وما أدرك كيف نجشع طوق الأرض بروح العدن واجتد الضياء حول الأعراف أستادا وقد كانوا جياء حول الصحراء جنة قصورا ومتارا ولقد كانت بعاصة جهن أشتاة ضياء طيبة قد شعفت ما اتى ها خير دا فعلى طيبة امعاد للرؤيا خير راح فلا على بدر من ثنيات نجا نهج وطاها المود مودن بغيط نهج المود تملل بجهادين بشعف الكوني وميق نوره لا تفنى ودوما يستفيد وتسامى في أرضنا أضحى يفيد نشير الإسلام ونفح عن الكفرقنا قنا واعتلت راية دينه بالثاره وفي الانخداع ربنا الرحمن وحيد فست صارت امهاتك وقت زاد الصراع ثم حاكت حول اي مليون اجتماع ولاها قهيون قايل إنهم داسوا على كل البرية زرع الألغم والناس الضحية وصواريخ أحابت بالبقية أينها تلك البساتين الندية إنهم داسوا على كل البرية سرع الألغم والناس الضحية هو صواريخ أحاقت بالبقية أينها تلك البستان النبي فلا نامت عين ظالمين سيصلون نار العالم درع وإن دعسون على روحي المصلي سنبقى في صف المتقين سنبقى في دين الرافضين سنبقى في هدايات الموالين لآيات الحقيقات فينا شهادات الطفع عاشقنا وفردوس وجنات ريه فستاسينا على الدين يا بعدك يا عباس على عفى بعدك يا عبا ولا اشوفك يا خويا يا خويا بخيتندال على الدنيا على الدنيا العفى بعدك يا عبا على الدنيا العفى بعدك يا عبا ولا أشوفك يا أخويا بخير تندع ولا أشوفك يا أخويا بخير تندع بالحزن أخويا لطرتك لمتى تعود الخيام وأنت خيرا بي ونبيه مدمع خدود سجاب جملة أطفالك عطاية ما أحد منهم سلاة المحيت فيهم غريبة وحايرات نادي عاد الوعد وين الوعد انت الذي بيد العلاق انت كافل ودليل وين عزمك يا شهد على شرط مصايم شفت عباس التحال بالعيدة وسيفة عليها طياري جفوف وهمات مبرد عزم وعلمي نتحجب فالزام لا تخليني دورف مدامع ساكبة هواني مجروحة عيني يا عمي لاحبة اش البصيرة فينا بتراها ناحبة وهل يتعمى بيش الضمامي تلهبة لا تخليني دورف مدامع ساكبة واني مجروحة ايني يا عمي لاحبة حش البصيرة حين ابتراها نحبة وهليت عمى بيشض مامي تلهفة لو وامتوني بسوق هر جسنا ذلو جبا يا اخي يا حسين حظ كان ما خللا لشاع ين فيها الطغى بيمينا على الشريعه الباقي بل نتي عود الخيال لكن الغدار ضال ما رجع علينا الهما قطعوا وساروا يمينا من إيج على ونحنى المظلوم يماه إنكسر ظهر من الفجعه ضمه شلع معينك يا سبطان الحريبه من يحامي بعدك نخدر مصيبه يا من إيج على ونحنى المظلوم سر ظهر من التجعه ضمه اشلع مع عينك يا سردال الحريب من يحامي بعدك الخدر مصيبة يا, يا, يا بوفاضل يا حامل يتامي يا بوفاضل يا بوفاضل يا, يا حامل لما اتعرفك من ام ندامي يا ابو فاضل يا كافلنا ويا حمينا على الشاطئ خليت كرميه على مدرستك مع خل بقيه عسى عيوني بعد عينا يصيبها بعد سافه ويا لو بعد عينه يا ابن سباني على هالزافت ترى اخواتك على الدنيا العفاه بعدك عبا على الدنيا العفا بعدك يا عباس ولا أشوفك يا أخو يا بخير تندع ولا يا أخو يا بخير